وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وَنَهِيَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا آلامُ بِمَا اخفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَصْفُوكُمْ يَكُونُوا ايديهم ولسنتهم بالسوء ود لو تكفرن ماتم كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إذ قالوا لقوم وَمُرَادًا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَعَدَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لقد كَانَ لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى القفا 119. وآتوهم ما أنفقوا 110. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم 111. ولا تمسكوا بعصر يَسْأَلُونَكَ مَا أَنفَقْتُ وَالَّذِي يُسْأَلُونَ مَا أَنفَقُوا ذَلِكُم حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وإن شَيءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَاعْطُوهُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا آتَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ كان أن موشك بهِ شَي وَن يصقون وَن يزين وَن يق وَلا وَلَا يَصكَ فيِي مَُوف فَبَ يَهَُّ وَسقَفِ لَهُ النََّّ إِم النَبظَّ وَفُورُ الرح فَشِرُمُ وَدَ يئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يئِسَ الضُّعَفَاءُ مِن أَشْحَابِ